لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسل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 فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء فطروا به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 عَلِيمًا لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمًا سَأَقُولُ مِنكُمْ مَرْضَاةٌ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُ في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقِموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن